هل قتل رسول الله أم رفع؟ حوصر النبي صلى الله عليه وسلم مع سبعة من الأنصار ورجلين من قريش قاوم صلى الله عليه وسلم المشركين فلما تكالبوا عليه قال من يردهم عنا وله الجنة فتقدم أنصاري فقاتل حتى قتل ثم رهقوه صلى الله عليه وسلم فقال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة فتقدم أنصاري فقاتل حتى قتل تكرر المشهد حتى قتل الأنصار السبعة فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا لم يبق معه صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد فتقدم طلحة فقاتل دونه حتى قطعت أصابعه وشلت يده ورآه أحدهم فقال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي قد شلت ذهل الجميع عنه صلى الله عليه وسلم وانشغل عنهم وتراجع المؤمنون فاستغل الحاقدون التراجع فهرولوا نحو الشهداء يبقرون بطونهم ويقطعون انوفهم وآذانهم وسط هذه الفوضى المدمرة اقترب وثني فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ضربة هشمت خوذته التي يحمي بها رأسه وشج أحدهم وجهه وكسر بعض أسنانه سال دمه الزكي صلى الله عليه وسلم فصاح أحدهم إن محمدا قد قتل سمع الزبير الذي كان قبل ساعة يطارد فلول الوثنيين فراح يبحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول مالت الرمات إلى العسكر يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل صعق الصحابة وأصيب عثمان بن عفان والأنصاري سعد بن عثمان وبعض الصحابة بإحباط فتركوا المعركة وانتحوا عند جبل بعيد وكأنهم يقولون لما القتال وقد مات النبي؟ وصمد أبو بكر وعمر وعلي وابن معاذ وابن عبادة وبقية الصحابة يريدون الموت على ما مات عليه نبيهم لكن عليا أصيب بذهول جعله يبعد في التفكير بعيدا جدا إنه يفتش بين القتلى يقلب الجثث يبحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول نظرت في القتلى فلم أرى رسول الله فقلت والله ما كان لي فر ولا أراه في القتلى ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل هناك كسر علي جفن سيفه وخاض غابة السيوف خاضها ليلحق بنبيه صلى الله عليه وسلم لكن يبدو أن رجلا قد سبقه الشاعر الشجاع كعب بن مالك يقاتل يبحث عن نبيه وفجأة يرى شخصا يترنح من العطش والإعياء اقترب كعب منه فتأمل عينيه تشعان من خلف القناع الحديدي فصاح من فرحته صيحة ارتفعت معها المعنويات وتعالت الهتافات،